قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر, فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم, ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم.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 فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ابواب جهنم خالدين فيها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 ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه تجارون ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إذا فريق, منكم بربهم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا ب ر ا ي رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سواء ا ف ب ن ع م ة الله يجحدون والله جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا وجعل لكم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 وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, كل على مولاه اينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم, وجعل لكم من جلود ا ل أ ن ع ا م بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ظالكم ويوم إ ق ا م ت ك م ومن أ ص و ا ف ه ا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 وقد ََْ جعلتم ََُُْ الله ََّ عليكم ََُْْ كفيلا َِ إ ِ ن َّ الله ََّ يعلم ََُْ ما َ تفعلون َََُْ ولا ََ تكونوا َُُ كالتي ََِّ نقضت َََْ غزلها َََْ من ِْ بعد َْ قوه َُّ ة انكاثا ْ تتخذون َََُِّ أ َ ي ْ م َ ا ن َ ك ُ م ْ دخلا ًََ بينكم ََُْْ أ َ ن ْ ت َ ك ُ و ن َ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 انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه إ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن